لزوم الدين الذي تدعو إ ل ي ه ليست م ص ل ح ة الدعوه في ان تنتهي شيئا من هذا الدين أ و أ ن تترك شيئا من هذا الدين لاجل الدعوه فلا ي ت س ل و لنا أ أ ح د التحيات نهي ع ن ي فالرسول قال خالفوا اليهود والنصارى قال اعفوا النحر اوفروا النحر نهى عن ذ ا ه ولما جاء ا ر ج ل ا ن مبعوثان رسولين جيل عندي ك س ر ة قد حلفهم وفضت خلوهم قال من امرهما بهذا قال لا امرنا ربنا قال و أ م ر ن ي ربي بهذا وامسك لحيته صلى الله عليه وسلم خلاص انتهي الامر لان الناس ما بتقبلش دعوتي ولا ملتحق الناس عندها ع ق د ة من ا ل م ن ت ح ق ي ن الناس صارت ا ل م ن ت ح ق ي ن و ا ح د ا ص و ر ة واكشف فلازم احنا اقربني مش عشان انا عايز ا ح ا د ولكن ا ص ب ت مسؤوليه و ا و ل ه م اجل ان ت ا و ن افضل ا ع ان ت ك و ز م ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ل ه م ا ح د ان ت ك و ا ل من ا ل ى ش ت ك ن ا من اجل ا ك و ا ل م اجل ان ت و افضل م اجل ه خ ي ر ا ف ا ل د ع تكون افضل اجل ان ك و ن افضل م اجل ان ت ك افضل من اجل ان تكون ا ل من اجل ان ت ا ل ض ل من اجل ان تكون افضل ن ا ل ان تكون افضل من ا ل ا ك ن ا ف ض من ا ل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من ا ج ة ان ت ر ي د ا ل ح ك م ة في ا ل د ع و ة وتريد ا ل ح ك م ة ف ي ا ل و ص و ن ا ل ان ا ا ل مزعوما حصل ان القي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء منها فعاتبه ربه سبحانه وتعالى قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفقراء ها لا يجالسوننا فعندما يزيد مجلس خاص بنا ا ح م تعد مع وزراء وزعماء قريش الاخرين احنا ب ق و ل لك ش نعود شي م ع معا بس خ ل ي ن م م ج ل س و معا ف ق و ل ق ي في قتل نبيك صلى الله عليه وسلم ان يفعل لانه بقول لك وخالد مصر ما تجيش الناس ا ي ه هاد دي مجلس وقولتك ن ا ل م دول بيسمعوا منك ا ل خ ط ة في المسجد هنا قالي لا اله الا الله النبي بيدبك ر ي د زيك حياتي الدنيا أ ن ا مش فاهم ا ل آ ي ة والله ما قلت فاهم ا ل آ ي ة ولسه مش فاهمه ا بمعنى لسه مش, مش دخله ب ن ا ه النبي كده عايز الدنيا دنيتين عايز النبي لكن ربنا ربنا ي ا ل د ربنا ياخد ا ي ا ي ا ب ن ا ياخد ن ا ي ا د ر ي ا د ر ب ا ي ا الدنيا انا ي ر ي د الدنيا ولا تعب ع ي ن ك عنه ما تشيل ش ع ي ه عن, عن الناس الطيبين اللي جايين ع ا ي ز ي ن م ا برك ولكن يسمعون هل ت ت الترس ت ن بقى ويقولون ا ل انهم وكلهم مش م ل يحبون الترسل ويحبون الترسل Ficou na oeste. ي وعليك ان ت ت ب د ل ب فقط لما ق و ل ك اعمل ك ع م لما ل ق و ل ك ط ب ق هذا الطبيب ا د ر ك هذا واتركه ل ك ن انت ما تستشعر ل ا ل ن ص النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الاعمى جاهل رجل اعمى وكان ا ع ا ل جاهل سبيل الاخ عبد الله المحكوم جدي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمني ي س ا ل ن ي رجل أ ع م ى النبي صلى الله عليه وسلم مرضش عليه عبث اضب جميله وتولى واعرض واستمر في دعوه المشركين تنزل ب س و ر ة اسمها ع ب س ه طيب يا رب أ و ح ي إ ل ى النبي ا ل ك ي م عن الناس دي حاجه خط دي ح ا ج ة مش صح تقولها ليك ما تخليها كدا وكدا لا لازم الدنيا كلها تتعب ع ب س وتولى ان جاءه الاعمى انت تخطط جميله وتتولى لما جاء ف الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكر ايش اللي ضررتك يا محمد ما يمكن السؤال اللي ب ي س ا عامل اه هيحصل ف ي ه التذكره لا إ ل ه إ ل ا الله ده ضرره ا ل أ ع م ى و س ا ل سؤال وحصلت له التذكره يا رب هينفع ا ت ي ن بيه ويخدم ي س ت ا م ي ه وينشر ا ل د ع و ة بيه مش قصتك مش موضوعك موضوعك إ ن ك تبتسم في وجه اخيك ل ا ن ك مدمنش ا سؤاله على شان المشركين هو ده الموضوع هو شارع الكل يعني لو انك ت ط ب ق ي ن ه ابتسامتك وجهك صلى الله السنه ا ل س ن ة النيه و ي ع ت ب ل ا م ر ك ب ي من السنة الشيخ انك تقبل على عمرك بابتسامتك وجهك صلى ا ل ل و ن س نوع في باب ا ل ط ه ا ر ة واب ا ل ص ل ا ة واب الاخلاق ونساله عمرك م س ا م ر د و ا ل بيت سلمى ن على كل فيه ومين قالت الطريق مش هتوعك د ة الف سنة ن أ وياتي إِنْ م ص و أ من الله ليس دليلا على ا ل ش ا ه ف إ ن الله ي ن ص ر هذا الدين الرجل ا ل ك ا ف ر و ي ن ص ر هذا الدين الرجل الهجر فطن عين ص ر ه ب ا الدين الرجل ا ل م ج ر فطن عين سوى هذا الدين الرجل الهجر فطن عين سوى ه ا الدين ا ل ر ج الهجر فطن عين سوى هذا الدين ا ل د ج ل ا ل I'm not out. ل ن ل ن ا هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ت ح ك و ت ت ح ك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ح ر ك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ي ح ر ك وتتحرك وتتحرك ا ت ت ح ر و ت ت ح ر ت ت ح ر ك وتتحرك و ل ت ح ر ك وتتحرك و ت ت ل ر ك وتتحرك ن ت ح ر ك وتتحرك وتتحرك و ت ت ح ر ت ت ر و ت ح وتحرك و ت ك و ا ح ر ك وتحرك و ح ر ك وتحرك وتحرك م ت ح ر ك وتحرك وتحرك وتحرك و ا ل ر ك وتحرك و ت ر ك و وتحرك وتحرك و ت ح ك و ت ح ر ر ك و ح ر ك و ت ر ك و ر ج ل ك ا ن الرجل ك ا ج ي ورجل فاس بوك تاويل و ت ا و ي نرجع تاني ت ر ح ن ا مش مضطر ب ا ل ا ن ت ل ا ع افتقد دائما انك ع ا د ع ا د والجود لك م ن ك سيدك لسيدك مش ملكي انت والكفار دولك م ن ك ي انت وقلوب ه من الله سبحانه وتعالى كان عندك قلوب المسيح الذي عز وجل وفي ا ل ن ه ا ي ة ي س أ ل ن ا و ي س أ ل ه م عن شيء واحد فقط م ا ذ ا و ل ت ا ل ي لما ن ي ك نتكلم عن أ ص ل اللي هنبنى عليه الكلام ده انا وهو الديمقراطيه واللي احنا ماشيين فيه ده اسمه ديمقراطيه لانه يجب ان ي ز و ن لديك ا ل ا س ل م ي ن من حق اي احد يجب ان يكون ع د ي ك ا ل م س م ي ن من حق اي احد يجب ان يكون لديك المسلمين من حق اي احد يكون لديك المسلمين م ق اي احد يكون لديك ا ل م س م ي ن من حق اي احد يكون لديك المسلمين من حق اي احد يكون لديك المسلمين من حق ل و احد يكون ه د ي ك ا ل م ا ل م ا ن من حق اي احد ي م و ن لديك المسلمين من حق اي احد يكون لديك المسلمين من حق اي احد شراب الخمر ع م ل و حزب ب ن ا د و ا شكرا الله كل عايزين ل حاجه يعني طب وبعدين هنطرح الكلام ده على الشعب والشعب يختار يا رب احنا متنازعين في الكلام ده انا قلت في حمار ودايما في حمار ودايما في خمره ن ا فعلا الشعب والشعب يختار لا لا نستنى مشكله ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و ر س و ل ان ك ن ت م ن و ن بالله ما ينفعش غ ي ر الله ا ل ر س و ل ه لكنه متشدد ع ح ن ا خ ل ا ا ص ق ت ن ا ان ا ك ن ا متشددين وقتلانه ا ن ن ان احنا ع ا ز م د ل ع ع و ل ل ش ا ن نأخر ه ر دينا متشددين وقتلانه د ي ن ا متشددين بقولهم ه ي ب يستخدم ا ل ح م ا ل الله. خ ت م ا ل ش ر بالتصويت م الاسلام اللي ا ر ب ا ل ت ص و ي ت اللي ا س هو زي عن الحل و ع ق د يرجعوا طلبات ا ل م س ؤ و ل ي ف د ي سكه م س ك خاصه ا ض ا و ا اخواننا الافاضل ح وكانت م ص ل ح ة على ع ن د ه على راسي و ا ع ت ر ل كلامك لكن الدنيا كلها ن س تعرف ي ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة كفر ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ش ر ب ا لله سبحانه وتعالى ما فيش يك ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة له ق د ا س ة لا قال الله ل ا قال رسول الله ما فيش يك ق د ا س ة كل شيء خاضع للتصويت ف أ ن ت بكره ه ت ق و ل إ ح ن ا اسلاميين وعايزين اسباب وعايزين ج ا و ل ك تشوف الشعب أ م و ر مش د اللي ح ن ا متوقعينه الطبيعي ل ي يحصل مفيش ا حروب مفيش ا التقاءات لا جيش ولا ش ر ط ة ولا غيره ده احنا معنى جيش احنا كمان هندعي ت ذلك نحن معنى جيش و ش ر ط ة و ق و ة وسلاح وكل واحد في يجيبه م ا ض خ فاضل عنه في يجيبه ط م ن ظ ر هندعي ت ذلك وهنواجه الكلام ده ل و م ا ك ل ا م د و ن ش كل الكلام ده في ا ل ن ه ا ي ة ا ن ت هتخش وتقول ايه هتقسم م س ي ا د ة الدستور وهتقول بنا ء ع م ا ل ر ه و خ م س ن و س ب و س ت ولكن ى ا ك ذ ا هو الاسلام إ فليس هذا هو ا ل إ س ل ا م مش هو ا ل إ س ل ا م م ل عزيز الاسلام、الحزين. مش عزيز ا ل إ س ل ا م مش عزيز ا ل إ س ل ا م لي مش عزيز الاسلام, بس الإسلام عليك عليك مش عزيز ا ي الاسلام مش عزيز الاسلام مش عزيز الاسلام مش عزيز الاسلام مش عزيز ا ي ر الاسلام مش عزيز الاسلام مش عزيز ا ي الاسلام م ل مش عزيز غير مش عايزين حدا خ لا ص ق و ل يمكنك ان ح ا مش ع ا ي ي ز م ل ي التوحيد و هذه المساله بين المسلمين د و م س ك ي ن ع ل ى ه د ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م ه ن و م س ا في ا ل ط ر ي ق و ت ن المسلمين ل ت ح هدونا ولكن هذا س ي ك ن ا سبيلنا ا ل د ي ن ع ش ا ي ن ا سواء سبيلنا س ب ل ن ا سواء س ب ي ن ا سواء س ب ي ن ا سواء سبيلنا سواء ب ي ل ن ا سواء ل ب ي ل ن ا سواء س ك ي ن ه ذ ا سبيلنا س و ل ا س ب ي ل ن س و ا ه تجد ل ن ا س ن ا سبيلنا سبيلنا س ب ي ن ا س ي ل ن ا سبيلنا س ب ي ل ا س ي ل ن ا ل ن ا س ي ل ن ا س ب ل ن ا سبيلنا ل ا س ي ل ن ا ل ن ا س ل ا س ب ي ل ا س ب ل ن ا ل ن ا س ب ل ن ا س ب ي ا س ب ل ن ا ب ل ن ا ل ن ا س ب ي ا ي ل ن ب ن ا س ب ي ن ي ل ن ا ي ن ا س ي ل ن ي ل ن ا س ا ل ن ا س ب ا ل ن ي ل ن ا ي ل ن ا س ي ل دخلني الكفر عشان ه ق و ل الاسلام د يا سيدنا تنحرق الكفر وتنحرق ط ر ي ق ة و إ ح ن ا لنا طريقتنا ولنا ي م س ل و ب ن ا وهنعرف ازاي هيوصل وهيوصل قصد عنك ليه ل إ ن ربنا هو اللي بينصرف ل إ ن ربنا هو اللي قاده いいよな。<laughs> لا ارض لله و إ ح ن ا ع م ي د لله وعصيته بشرى ا الله يا خ و ا ن ي مش عايزين اللى ا ر ت و ب عن حجه بغللها كايه بتنسين ا على الغلط السكه بتاع شكور ا ت م ش ي ش اوعى ا تمشو ف ي ش ش ب و ر او تمشي على قد ما انت شايف طبعا العربيه انا شايف بنت أمشي شايف اتنين بنت. أمشي اتنين بنت شايف ميت متر ب أ ق ص ى حاجه ا ل س ر ع ة بتاعت ميت بنت وليس ب ك ت ر منه واحد ب م ئ ة وعشرين كيلو سالت ايه ل ل هيحصل ايه ل ل هيحصل ه ي ق ط ت لا ممكن م ا ي خ ط ش كثير منهم ي ع ب د و ط ش ويوصف ب قبل ي ن صح بس داعم في ربنا اسمي قاتل النفس وانا عند ربنا、دلبي. اسمي ب ح ا ف ظ عن نفسه الله يعني داعم ربنا قاتل طويل النقل ليه ا ل م س ا ل ك سبيل القلب ويؤكد الكلام ويقول واولئك و عند الله هم الكاذبون منهم و ا هي لم ياذب الشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون واحد وشاف واحد يزني واحد على الفراش و ر أ ى الذهب في الفرج ك ا ل م ن ح ل ي في النكحه تصادق ما يشصادق شايف ز ر ه ب ع ي ن ه راح قال يا سيد الحاكم أ ن ا شفت و زيناتي يقول ن ك ا ذ لا. والله ي شوف كذاب والله ي شوف ك ذ ب ليه هو كذاب ولا ت أنا صامت ل أ ن الطريق اللي سبقه ب ا ل ش ه ا د ة للسنه مش طريق شرعي الطريق الشرعي بيكون في الموقف ده ي س ك ت ميتكلمش ولا ك ل م ة إ ل ا ان يكون معك أ ر ب ع ة شهود يشهدون ب ا ل ك وتروحوا ا ر ب ع ه مع بعض و ي ش ه د و ن كده لو جيت انت والدين انت واحد ا ن ت كلهم كذبه و أ و ل ئ ك ا ع ت ب ا ل ه م الكاذبون وتعاقب في الدنيا ايه ده ما كده مش ه ط ب ق و ش عن ربنا كده مش ه ت ط ب ق و د عن الثاني لو الثاني غير مش قصتك مش موضوعك ي ط ب ق و م ي ن ب ق و ش ي ط ب ق بالطريق الشرعي ملهاش ا نفسك شرعي مش مهم يطبقوش مش مهم هو الثانيه ليه هترجع مش ه ت ع ج ب ه ولا حتى اقرب منها والزاني ده والرجل الشريف اتجلد ثمانين جلده ولا تقبل ش ه ا د ة ه ايه هو عمل ايه ي ل ع م ل ا ل ع م ل ده واحد عايز يطهر الدنيا بالسنه عايز يتم حتى الله ربنا ا ل ه د كذا اه مش ضاقه ليه الطريقه م ر ب ع ة لوحدك ا لا ا ث ن ي ن لا ث ل ا ث ة لا متفرقين لا في مواصفات م ع ي ن ة ل أ د ا ء هذه ا ل ش ه ا د ة واقامه هذه فاصبر فرد ك ل ا م يعملوا ا ذ قال الله قال رسول الله مش ده حصل مش حصل كده يبعد ل أ ن ه معتقد ي ب د أ دول غير صابر ر ص و ه فاكله ب ك ذ ا فاكله ب ك ذ ا فاكله ب ك د فاكله ب د دول على ش ا ف ه ا وعملتها ودينها وصفاتها لا هو اعتقد خلاص اعتقد اعتقد اللي م ا س د بيتكلم في ش ي ء الواحد يتخذت منه م ن ه ا وبين اختها م ن ه ا وبين صديقتها بتتصدق على مسكين وعايزه تخفي عملها مش عايزه تعرف قولك د ليها دين الف م ع م بس انت لانك معتقد جعلت الدليل الذي ليس بدليل دليلا دليل. دي مشكله هتعتقد انك عايز تطبق شرع ربه وهتعتقد ان الكلام ده مش هيحصل غير ب ا ل مجلس اللي فوق وهتعتقد ان من اكيد ل و ك انك تجد انك ت ج انك تجد انك تجد انك ت س د انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد ا ن ة و ح ب ا ر ك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد ا ن ت مش ا ن تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك ت ل د انك تجد انك تجد انك ت ج انك تجد ا ل ك ت د انك تجد انك ت ج انك تجد انك تجد انك د انك ت انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد ا ن د انك تجد انك تجد انك ل ج د انك تجد انك تجد ا تجد انك تجد ا ن د انك تتك تجد انك ت ت مش تعتقد ومفيش ت حد يهدد الموضوع ده اللي ج ب ت له عشرين ك ت ا ب عشرين ه ي ب د أ يقرا الادله وهو معتقد الدليل اللي يوافقه هيبدا يعظمه في نفسي ذ ا كل برده هو في نفسي ما برده والدليل مش حاجة مع قليل العلم أ خ ب ر أ م س جايبه استوقفت في الطريق و استجمعت ه و ا ي ك إ ي ه و كذا و ت ر ع ي ل ه لا أ د ر ي س ب ب ي أ ن ا بوكشك في الاردت مصدح و ا ل م ف س م و ا ل مصالح م ك ت و ي انت في ايه أ ن ا كليه تسوطي انت تعرفي ع ن ي المصلحه تعرفي ع ن ي المفسمه ايه تعريف المصلحه يعني حابب يحب الناس ولكن يجب ان ل ل م يكون المسار المسار المسار المسار ا ل و ق ت ي ا ر المسار المسار المسار المسار ش المسار المسار ل المسار المسار المسار المسار ل المسار المسار المسار المسار المسار ت ع ف المسار المسار المسار يعني ا ل أ و ل و ي ا ت في الموقف ز ي ئ ه زي ما حكيت بالموقف المعنى منين ا ل أ و ل و ي ه ا ل ث ا ن ي يوم عبد ا ف ا ر وليدوم الاعمال هل يقول ا ل ا و ل ي ه ا ل أ و ل و ي ه هي تشعر بهذه الموقف التي تشعر بهذه الموقف تشعر بهذه الموقف تشعر ه ذ الموقف تشعر بهذه الموقف ع ر بهذه الموقف تشعر بهذه ا ل م و ل ف تشعر ب ه ذ م و ق ف تشعر بهذه الموقف تشعر بهذه الموقف وتشعر ب ه ن ه الموقف وتشعر ب ي ذ و ا ل م و ر ي وتشعر بهذه الموقف و م يقولون ا ك ل ا م ت ت ح د ر ع ن وتتحدث عنك و ت ح ن ك و ت ت عنك و د ث عنك و ت ت ح ع ن ي و ت ت ح عنك وتتحدث عنك و ك وتتحدث ع ن ت ت عنك وتتحدث عنك و ت ت ح د ك و ت ت ح د عنك وتتحدث ع ك و ل ت د ك وتتحدث عنك وتتحدث ع و ت ت د ث ك وتتحدث وتتحدث د ث وتتحدث و ت د ث عنك وتتحدث عنك و ت ت ح ث عنك د ث عنك وتتك وتتيك و ي ك وتتيك وتتيك وتتيك وتتيك وتتيك و ت ت ي وتتيك و ت ت ي و ت ي ك و ت ت و ت ت I'm gonna show you! ق ا ض ي ة م ن أ ا ل المسلمين انها تشترى القاضيه لا ده بينها ا م ج ي ز لمنصب أ ع ل ى من القضاء انها تبقى م م ث ل ة للشعب وتدخل مجلس الشعب ده ا ج د ي ن يا اخوان والله ليس بجنين في, في بعض بعض الناس شايفين انها م ر س ل ة أ ق ص ي ب م ر س ل ة أ ك ب ر بس لازم تعرفوا ا ن ه ي م ر س ل ة أ ن ا بفرق مسار ا م ف ا س انا قائد مع ل ى ب د ي أ ن ا جاري لكن دي مرسله ا ل ث فلازم تعرفون ه ان معاي ت ك ن مضيعه من الناس البنت اللي كانت مستقبلها بيفتيها و الشيخ ولان عشان بس ما حدش و لنا ا ت ل شيخ ولان ح ك ذ ا ولان ب م س ت ن ب ل ما ينير وخلاص مش ع ل م وعزيز تعلمه شيخ ولان اللي من ا ك ا ر ه ولا لانك ر ا د ت تسيب الطب وتعود في ا ل ب ي ت ولانك مشاكل اوتي طب نعم ليه دلوقتي لانه يجب ا ب يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا ع ل م ك ا ن الذي يجب ان ي ك و ل ه ا المكان الذي يجب ح ن يكون هذا ا ل م س ا ن الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون ا ل م ك ا ن الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون ه و ا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن الذي ي ب ان يكون هذا المكان الذي ي ج ا ت يكون هذا ا ل م ر ك ا ي ن ي س ك و ا ل ح ك م و ا س ل م و ا الحكم بقى اسلاميه وجوم ي ط ب ق و ا اول حدا بالاسلام قالوا مفيش ح ا ج ة ر ج ع ن ا بقى لناصر مش ح ا ج ة اسمها د ي م ق ر ا ط ي ة ولا أ ح ز ا ب كل ا ل أ ح ز ا ب ملغيه ولاد الولاد ا ل أ ح ز ا ب صح هنعمل غ ل كده لما نيجي احنا نمسك الحكم لو بدلنا نقول ا ل ك ل م ة دي أنا احنا مستليهم ح ا حقناش على ج ب ن ا بالكخ سلمنا بقوليه ن ع م ن ا ل ا س ل ا م ي ي ن والتانيين دول مش اسلاميين بالكخه و ا ل ب ر ه دول مش تبعنا طيب لما نيجي احنا س ا ل ي ن نفسك ب ا ل ه م هنسمح بوجود أ ح ز ا ب تردوا علي انه لو عمل كلامنا الطعرات هترجع ل ل د م ق ا ط ي ة احنا بنقول الكلام ده قبل ا ل م ص ل ح ة والمفساد هتشتغلني صح الناس مش ه ت س م م ه ا هتعرف ان احنا كنا بنتحاذى ع لا ى موصف لا لا لا لا لا لا ط ي ة لا فيش أحزان من لا ل ل و لا تصويت و لا رأي لا لا ش ع ب لا ل ما لا ل ح لا جاءت لا لا ل ه لا رسول لا لا لا لا لا لا رسوله لو حتى كنت ن أ ا لا و د لا و ل وفي لا لا لا و إلهة لله س من جنانتي و ق لا بسم ل ل ه رب غير كده م ا ب ي ش يا ابني لسه صغير ة ا ت ف ا م ش سايز نفسك مع الملك ومشي وهيك ت و ح ي د انت ه ت د ر و ا للدين وبتاعنا هو كان جايبك ا اصلا يا اولاد مش صح مش هينجيبوا عشان كده مش ه ي المستشار ب ت ا عشان ه بس كده مش ر ا ي ة هينجيبوا ع ل م ا ل عشان ي د ه مش هينجيبوا عشان ك ل ا م فين الكلام ده الدين الله عز وجل فين الكلام الغلام ما رضيش يقول الوزير الوزير يقول له ش ي ء ي ق و ل له انا بس ما بشريكش يا ب ن ي ا د ت بس محمدتين ل ع ط ي ن ه الصحيحه ان الله شافي لكن د ه و ق ت ي ق ل ل ه كده الوزير ب ي د ب س ه مش خلق لبدء شعبيه لك و ل ق ت عندك يلجيه الرقيه اللي بتشفي و ي ش ف ى وراح يقول شايف الكلام الجميل اللي حصل ه ده لو اسلم ا لو أسكن مش ده ا ل إ س ل ا م مش ده ا ل إ س ل ا م اللي سالك تعتقد أ ن الله هو الشافي مش تعتقد ان الغلام ب ي د ي ش وبعد كده ي ب ل ت ز م لا لا يا اخوان مش ده الاسلام قاله لا اني لا أ ش ك ي فالله الذي أ ش ك ي ف ا س أ ل الله ي س أ ل الله ولا ي ح ت ك ج ه ا ا ل و ه مش طريق غ ده انه ي س أ ل الله تاشكي رسل الوزير يحضر يرمي ا ل ق و ر يرجع ه ثاني يرمي من فوق ا ل ج م ل يرجع ه ثاني ازاي بيرجع ازاي نفوش جيش ولا قوه لماشي معاك جلب دبابات واسلحه وطلعه س ف ي ن ة ب ح ر ي ة ح ر ب ي ة وزن ا ل ب ح ر عشان ت ر ن ي ه م وازاي لا ت س أ ل ن كيف يا رب فالله لا ي س أ ل عما يفعل ك ل ن ا ل ش ي الوحيد ا ن ه رجل أ ن ا مستمسك بالدين يا صرت ويزلزل جم ويضرب الخبور لكتوفي ويرجع ل ل م ويرجع ل ل ن ز ل ر ي ح ن ف س ل م ا فيش لطالب واحد بس ا ل ت ف ت ف ل ي ه أ م وغرق التوحيد فهل تشوف مشؤولك د ب ا ب ة ولا مشاشه خسامه من غ ا ل ك ن الكلام ا بس سؤول بسم الله و ب الغلام السبيل إ ل ى قتلي أ ن تقول لنا انت مجنون ما هو لو ق د ل ك يبقى مفيش توحيد في الارض فمصلحه ا ل د ع و ة انك ف ت ع ي ش انت انت الواحد الوحيد على الارض فمصلحه ا ل د ع و ة عندي ايه ولو خاصه انت م ق ج د ت ش عليا ه هم? وانا معاك تسمع بقى كلامك وخش بقى واحد واحد ما هو ايش الا توحيد وللبيت ربهم يحميه حمام في كل ع ص ل د ي ن وحمل في م د ي ن تطابق صاديين وجبله أ ز ر ق على المسلمين كتير وربنا حمل فيه ولسه ي في ل م س ل م ي ن وكان بتعتقد ا ل أ ج ي ا ل السابقه والحكام السابقين والفلول كان بيعتقد انه خلاص ملتحيه بقى يا ابني حبه عادل ن ح ن هنشرب اخوان دي ه مش ا ل ا خ و ا ن د ي ه ن ح ن هنثبت ف ع ن ا صدقوا كل القوى ا ل ع ا ل م ي ة عشان يدخل الاسلام ب أ ي صله مصوره ل خ و ا ن ه م ولا سلكين ولا ابنهم صدقوا عشان يدخل الاسلام كانوا ي أ خ ذ و ا دولهم بياخدوا دولهم دول. صح الظهر بعد عشرات السنين و ل ك ش ع ب ن ت ا ث ي في ا ل ب ت و ت ش ي ر في ا ي ت ايه الموضوع يريدون ان ي و ص و ا دين الله و يوصله نور الله ا و ل ل م ا ذ لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ه ذ ا لماذا لماذا ل ا م ده? ا لماذا لماذا ل م ا ا ل م ا ذ ي لماذا ل م ه لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا م ا ذ ا ل م ا ن ا ل م ا ي ا ل م ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا لماذا م ا ذ ا ل ا ذ ا ل ي ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل ي س م ع ه ا ح د ا ذ ا ل م ا ا ل م ا ذ و لماذا ل ي ا ذ م ا ذ ا ل م ا ل ا لماذا لماذا لماذا لماذا ا ل م ل ا م ا ذ ا ل م ا م ا ذ ا لماذا ل إ ل ا مبتلعا لمحمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الاوائل يقولوا كدا اليوم في ز ح ا ج ة ل ه ذ ا ا ل ف ت ر اليوم في زمان الفتن إ ح ن ا أ ش د ح ا ج ة الى التمسك بالهدف من, من بيقابل ب ا ل م ص ل ح ة ا ل أ ش خ ا ص و م ص ل ح ة الدعوه ودهابيس ا ل س ي ا س ة و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة هيطير الدين بس ربنا سبحانه وتعالى تعهد ب ح ب ه و أ ن لا تزال طريقك لقومتي ظاهرين على الحق خير مستشفيين لا يكون من خلفهم ولا اخبرهم لا ادعي أ ن ن ي منهم ولكن ا لكم من اللي ب ق و ل و ا ه أ ن ا ولدت قاض الله وقال ر ص و ل الله ان عنده فيه كلام عن قاض الله وقال ر ص و ل الله أ ه ل ه وسلم ه اللي هيكلمني ما ل ا ح انزلها الدين ما ا ل م ص ط ر ع م ل ي ن يعمل ايه ما راح اضل عليها دين ايه ي ن ق ى ده ليه نفسك فنفسك انا بتكلمي العلم بقراءه رسول الله وانت عايز تكلمي ن بنظام بساطه ونظام مش حصن و ك تلفتن لا ي ي لتبعلي نبعيد عن الحقيقي. اقبل كلمك. النور هتخد بتبعيد حددنا مش ما وكل النور بتضر نزيد. نزيد. وانظلات انتهونا ف ا ل ك ل م ة ا ل م ح ر م ة و ا ل غ ي ر ة و ا ل ن م ي م ة انتهونا في صدق ا ل ر لله انتهونا في م س أ ل ة الخوف من الله و و ج د بالله انتهونا في مسائل ك ث ي ر ة ا ن ت ا في فريق تلقائي جزاء من ج ل س العالم انتهينا ت ت طب ت ع ل ما ش و في ق ض ي ة الحب بما انزل الله م ش ي ء تعملون في كم وفي كذا اشوفك ه ه ي م ش ي في اي طريق ا ش و ف ه ا في ت خ ت ا ر الطريق اللي قام الله ف ل ر س و ل الله ولا في طريق كثير انت بتشنطه ما بين ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة وفصل ط ويعرفنا سيئة ما بيخبرنا بالشهوات ن ي خ ت ب ر ن ا بالشهوات تاني كما ي خ ت ب ر و ن الله بالشهوات ي خ ت ب ر و ن بالشهوات اذا ب ي ع ر ف و ك د ه أ م ا م ك المراه متبرجه عشان ن ش و ف لينطونا كيف تعملوا هل تصلات ولا نعم شكله هل تدخلون فلوس ك د ه بريره ومكسب والدع ي اللي ممكن تكسب بس بالربا وتقول مش عايزه ش و ط د ر ي ب ك يا ب ن ك تكسب لا لا تلامحان كذا وعمل كذا انت بس م ش و ة ر بينه ا ي عينك يختبرك دفعت, دفعت. ن ا ج ه قيده تعينك وانت مشتاق للحرام ولا ت ب ع ل ى الحلال وسالب عن المبدائي وسالب عليك ى ا ن م ش و ة المنتشف النار يا ب ن ي بس انت مش عارف تتزوج ولا عارف تعمل كذا مش عايز الزواج ل ي ش بالحرام ولا عايز م ا ل ي ل ي بالحرام ولكن هذا هو يجب ان يكون ه ا ك مشكله ف ا ل م س ت ق ل والمستقبل والمستقبل و ا ي م س ت ق ب ل و ا ي م س ت ق ب ل والمستقبل والمستقبل و ا ل س ت ق ب والمستقبل والمستقبل ا ل م س ت ق ب ل والمستقبل و ا ل م س ت ق م س ت ل ل م س ت ق و ا ل م س ت ب ا ل م س ت ق ب ل و ا ل م ل والمستقبل و ا ل م ر ت ق و ا ل م س ت ق و م س ت ق ب و ا ل م س ت ب ا ل م س ت والمستقبل و ا ل م س ت ب ل و ا ل م س ت ق ب ا ل ت ق ب ل و ا ل م س ل و ل م س ت ق ب ل و ل م س و ا ل س ت ق ب ل و ا ل م س ل ا ل م س ت ق ل و ا س ت ق ب ل و ا ل م س ب ل و ا ل م س ت ق ل و ا ل م ت ق ب ل ا م ا يجعله كان التفكير ب ت م ا ث ي على الدين وليس بتفريطنا في الدين كتبت كلام جنسي بعض بعض لكن باختصار ش ي د ي ح ن ا بنقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ف محتاجيه ل إ خ ل ا ص ومحتاجيه ل م ت ا ب ع ة كانت كنا بنقول زمان كتير بس ا ل ن ه ا ر ن ه محتاجيه أ ك ث ر وكل ما ه ن ز ي ل البدن نجد باستة باتباع. باتباع. ايه؟ باتباعه ولكن يجب ان ل يكون محمد هناك ل سلطه مسلطه ا ل ا ل ن ب يجب ان ايه ع يكون ل ا ي هناك القليل. المصارف سلطه لانه يكون هناك و ا سلطه بس عرفت انك ايه مقلد والمقلد ج ا ه تاني انت عايز تقلد انا سمعت فلان وانا بحبه فلان وهو ده اللي ب س ا ط ت د ا ء ما تشبه فلان وفلان انا عايز كده طبعا ابتداء لا ي ص ب ح ان ت ع ض م احدا في الاتباع الى ا ص و ل م ما يستوحش و ب ا ل ت ا ن ي كل احد يؤخذ من كلامهم و ا ل ا ض ب انا ب س أ ل ك بصراحه وعموما لك ا ل م و ر ل ي ن وعندنا س ي ط ر ي كده م س أ ل ة فيها ق ا ر ا ج م ه و ر و ن ق و ل الكلام ده مش صح هل صح كده لا. كتير جد لا كتير جد م س أ ل ه ويقول الجمهور فيها كسلك ج ن ب ه ب الصواب وقول الشافعي كذا وكذا ج ن ب ه ب الصواب وقول الحق في م س أ ل ة ليه يعني و ن ت ليه كل الجمهور ح ا ج ة لا ا لانه ل ي بينه ل د ي ا بقول ا الطاقة والرسل. و يمكنك ان ل ت ك و ل مساله أ ل قلت لك ة جبا. إ ا ا ع ط ولكنك مجادة. انت تكون ها? مساله ح يعني? ايه ولكنك ا يعني? قلت العلاقين. ايه اللي عطاء ه ف تكون مساله انتم د ل س ي ن ي ق و ل ن العلماء ل ا ل و ا كيف تبذلوا المدرس والشيكولاته لكذا وتمسك اي ن و كلمه ل ش ي ك و ل ا كلمة للشيركولان ت بالرأي ت ك د ن م ع ل ى ا تتكلم على عيد ع ق ل و ع ل ى م ج ت م ع اللي حواليا كل امي وابوي واخواتي ك ل ا نجياتي وكل الاستقلاليه و ع م ا ل ي و ا خ و ا ل ي انت منون ج وبتربي لابنك انت مش ا ي ف يا صبوبي انت م ن ب د ا فيها انت مش ا ي ف ب ا خ ر ج ونعم و ا خ ر ج ن ل ه عدم ايه رايك بالخبر ده كلنا عملتوا ايه قله ا ل ت ج ا ل ولا نار الدجال نار الدجال لكن بعد اختبارات م ت ت ا ل ي ة و ل ا ن يقول ا ع ق ل ان يكون هناك ا ل ي ا ء اخرى ل ا ن في سودة ا ل ف ط ر ة ن ه ي ح ل ق د ه عنها ل ش ا يسيب ل ونحن ا ع ل ش ن ت ح د ك عنها ونحن نتحدث عنها ونحن على كبير ب ي ن ت ح د ب عنها طبعا, طبعًا. طبعًا. عاكش س ولكنهم لم ي و ن ينظرون ل ا الى ت ي ب التنازلات, التنازلات. ولو د اللي كانوا ج ينظرون الى لهم ا ل ي ن ا ز ل س ا ق ولو كانوا ل س ك ينظرون على الى ن التنازلات ل م يوم لازم و ل لك ي هي س ت ع ط ب ك ي ي د ي و المهرات المهدده كلها كلها كلها ك ل ه ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ل ه ا كلها كلها كلها ك ل ه ل ه ا كلها ك ت ه ا ل ه ا كلها كلها كلها كلها ك ل ه ب كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك ه ا كلها كلها كلها كلها ك ل ا كلها كلها ك ل ا كلها ك ل و ا كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ا كلها ك ل ه ه ا كلها ن ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها و ل ه ا كلها ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها ك ا كلها كلها كلها ل ه ا ه لكن د ي دماغنا دماغنا من الايطاليين والعلمانيين خلاص الناس ما عادش عندها سبب ايضا ل ن ا س اصبحت ع ا ر ف ة ان دي قابل ا ل ت ن ا ز ل اصبحت ان ممكن لو هنا يكون ده اصل ممكن ما يكونش ا ص وممكن ان ك لما تكون اخطاوا بها ط ب ع ت ف ي ل و ا عليه يعني لحظه السواق والمظهر و ا س ت ج ا ر ه ايه سوره الفضل و ا ل خ ت ا م فسيبعي د و ا و اختتروا عنه ثمانين س ن ة للقدوم سواء مكان او ا ي يعني, يعني انت مقلد? مقبلش كلام、بيه. مقلد اه انت بيه. جاي ومقلد امشي قبل ا ل بشيء م كده ل ولا م متتكلمش ش كيه? ¡Gracias! لا يعلمهن كثير ع ن د ن ع ض ا م ش ك ل ة كل ا ل م ش ك ل ة مش ن و ع ي و ج ن ح لا و إ ح ن ا في ا ل أ ر ض نسعد صح هو كان حل المشكله ايه قال <تصفيق> <أطلع> الله <تصفيق> ولا ت ج سحرة طبعا ما تتكزم ولكن لن ت ت ل و ج من ي اللي مضروش هذا ا ل ولا عايزين ك ن ب الا ع ان ز ن ش ا ن الله مساكين. م س ا شيئا فرض الكفايه إذا قربه ا ب ع ض س ق على الباقين كلكم مقامش به البعض فكلنا اثمون يا ريت من شغل ا ل و ر ا ن والله ل ا خ و ر ه ا ذ لكم والله أ ق و ل ه لنفسي والله اقول ا لنفسي يبكي البكاء المعير على كل ل ح ظ ة مغرض دون نطق بالعيد والله لغايه ص ب ي ح ة اليوم ساعه ونص ساعة بكاء على كل ل ح ظ ة ضربناه دون ن ا ل بالعيد ل أ ن ن ا مش هنستلم كل الكلام ن ح ن ش ا ن ك ن ه ا دون نبك فاسالكم بالله ل م ن ع ل م ن ص م ع عيونكم والعلماء الموجودين قالوا طلبه العلم ما يتشنوش بالكلام ده ويوجد ع و الكلام ده خالص والعلماء اللي بديت عرفوهم مارشحوش ولا اتفقو ا ولا فهمو عيوبو ايه مارحوش لانهم شايفينه وعارفين خ ط و ة جزاين ب ي ش و ر ق ل ي ل ة قبلهم معناه تتعلم التجارب السيارات مش واحد دايما يفتح يضرب وهزرع دلوقتي يكون يا ابني لا مش مسرع لا مش لا لازم اضرب يا ابني ده اتضربوا ل ا ب بيموت في الوقت ده الفول ما ب ي ن ت ه ش في الوقت ده ه ي س و د ك م ش ك ف ه م ضيق معاك لو ا ل ا لازم اضرب بنفسي ا ل م و س م خ ل ص خلصت ا تخسرت ا ل م و س م خ ل ص واللي كنت فكره ل ف ر ص ه م ع ش ا ف ر ص ه تضيع ا ل ر ب ه ا ط ئ فاخونا مش لازم نقعد بضرب لا دولة ل ا من ي ن السنه اخونا و في ا وفراء قالوا ملا ك ف و المجتهدين ق ا اللي ت ل ق ا م و ا بحدود ل ف ا ل م ش ي ن اللي تقوم ب ر ا و فلان على العين ا طريقه المجموع م ق د م ة المجموع النووي لما يتكلموا عن العالم المجتهد اللي هيحصل به فرض الكفايه عبد النارس م م ق د م ة المجموع ب ي انا よっ<音楽><音楽>